فيه السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحيق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ثم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 أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم